إثنان استمع إلى الجمل وأعدها وقرأها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى الحديقة من أين أنت قادم؟ أنا قادم من السوق إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى المستشفى إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى تركيا من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من روسيا